إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة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 أيحسب الإنسان أي يترك سدا؟ ألم يكن طفتم مني من بناء؟ ثم كان على قتم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك مقدرا على أي يحيي الموتى؟